بسم الله الرحمن الرحيم ومن هنا فإخوانكم يدعوكم إلى الروحية الشرعية في علاج مفعودك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر رسول سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببادل هاروت وماروت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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئت ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واستبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس استحوا وما أنزل على الملائكة بباب له روت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 يعلمون الناس السحَر وما أنزل على الملَكين ببابل هروت وما ولا يعلمون من احد حتى يطول انما نحن فتنه فلا تفوا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار رزقهم من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 يعلمون الناس السحر وما أُنزل على الملائكة بباب لها روت ولا يعلم مال من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكف فيتعلمون منه ما يخرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار دينهم من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت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 يعلمون أن تستحى وما أنزل على الملائكة بباب لها روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يخرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاردين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم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 يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكة بباب له روت وما روت وما يعلم لمن أحد حتى يقول إنما نحمل فتنة فلا تكف فتعلمون منه ما لا يخلقن به بين المرء وزوجه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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به, فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسَعَ فُرْسِهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْوُدُهُ حِفْرُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمَنَ الرسولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المطير لا يكلف الله نسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما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 وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذنفقان إن الله لا يخفى عليهم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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ هُبْتِ غَرَأْ الْفِتْنَةِ وَغَرَأْ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَنَ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِبَادِ رَبِّنَا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 مُخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم السواء على العرض يرشي الليل النهار يطلبه حفيشا والشمس والقمر والنجوم الزخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضبعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إخبائها وادعوه خوفا وطمأن إن رحمة الله خير من المحسين أعوذ بالله من الشيطان الرزيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأشكون فوقع الحق وضطل ما كانوا يعملون فغلبوا هناك وهناك قال أبو صغيرين وألقى السحرة ساجلين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقع صاف وإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فقلبو هنالك وأن قال أبو صغيرين السحرة س الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقع صاف فإذا هيت القف ما يأفكون فوقع الحق وضل ما كانوا يعملون.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 مَنَّ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن الْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ويحط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَأَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالسَّاجِ رَاسِي زَجْرًا فَالسَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَّبُّ وحقظا من كل شيطان مارد لا يزمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذهورا ولهم عذاب وعصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ طرفنا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 يا قومنا أديب داعي الله وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَا يَسْبِي مُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذُنُوْهِ أُولِي الْأَلْبَابِ كَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ والإنس إن استطعتم أن تنخذوا من أقطار السماوات والأرض تنخذوا لا تنخذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شعاب من نار ونحاس فلا تنتصران فَأَيُّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر نفسات في العقد ومن شر نفسات في العقد ومن شر نفاسات في العقد ومن شر نفاسات في العقد ومن شر نفاسات في العقد ومن شر نفاسات في العقد ومن شر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 ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسادا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 نفثات في العقد ومن شر نفثات في العقد ومن شر نفثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من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 ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر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 Hai hey. فلالله منا ومنكم صالح الأعمال وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات نور وهداية الإدارة والمبيعات جدة جوال 05 5 6 5 4 9 7 0 هادف 2 5 2 3 3 3 3 3 اثنان خمسة اثنان ثلاثة ثمانية ثمانية ثمانية وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته